ايحسب الذين لم يره ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقت حمل عقبة وما أدراك من عقبة فك رقبة وطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسغبة